قَالَ مَعَذَ اللَِّ أَن نَأخُ لَ إِلَّا مَوْ وَجَدَنَا مَتَعَنَاعَ دَهُْ إَِّ إِلَ الَّوَالِم فَلَم الستَيْْئَسُ مِنْهُ خَلََخُونَجِيه قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موفقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبيه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 بحافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل أعسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أتفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم